أتى أمر الله فلا Helppo. وتحملوا أثقالكم إلى Se دان <تصفيق> وَأَنْقَافِ <تصفيق> الْحَيَاءِ وَالَّذِينَ <تصفيق> لَعْمِينَ ولدار الآخرة خير ولا نغما ذا وَيَقُولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمْ يَقولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِمَا ذالكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وما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 يا <تصفيق> الله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان واقبة المكذبين إن تحرص على ولا أجروا الآخرة أكثر. Então... وقال الله لا تتخذون من <تصفيق> تن <تصفيق> <تصفيق> لا <تصفيق> اله <تصفيق> I don't من ما ترك عليها من دابة ما ترك N لهم الشيطان وأعمالهم لهم بين رَوَّرِذْتَ عَسَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِّقَوْمٍ Well, no Mm. -hmm. مَنَ الَّذِينَ هُمْ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الصَّيِّبَاتِ أَفَبِلَّ الله يظلم وأنتم لا تظلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر لا شَيْءَ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا قَنَأَسَنَ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا بل يستعون لِلَّهِ لله بل أكثر هم لا أعدوا ما بكم لا يقدر على شيء <لا> هل يستوي هو ومن يأمر بالعذن وهو على صراط مستقيم Well, <tuh> وجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقُ إِذَا تَنَوَّلْتُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الطَّيْرِ Thank you. è humana عن عليهم من افس جب وجنا بك شاه وَتِنْ أَنكَدَتْ ٱلَّتِينَ قَضَتْ ذُلًّا مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ وَتِنْ أَنكَتَ تَأْخِذُونَ تتخيرون أيم ن قُم تُمُوتُ يا وتدوق الشوء بما صددتم عن سبيل I'm uh a -huh. Hei min فكذرت بأن Never. اختلفوا فيه <تصفيق> <تصفيق>